آل رقم واحد وعشرين. بالليل عندما يكون تقس صافيا يجب أن تشاهد أضاء الوضعية على بعد ألف خمسين مترا ذا مئة متر جيم مئة متر أعيد بالليل عندما يكون تقس صافيا يجب أن تشاهد أضاء الوضعية على بعد أ 50 مترا ب 100 متر ج 150 متر